بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس إذا طحّها والشمس إذا طحّها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلّها، والنهار إذا جلّها، والليل إذا يوشّها، والليل إذا يوشّها، والسماء وما بنّها، والسماء. والأرض وما صاحَها، والرَّزْقَ وما سَوَّاهُ، ونفْسَهُ وما سَوَّاهُ، ونفس فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوهَا، فَأَلْهَمَ. فَأَذِى أَفْلَحَ مَنْ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا فَأَذِى أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا كَذَّبَتْ إذ بعث أشقها، إذ بعث أشقها، فقال لهم رسول الله لا قت الله وسخواها، تقال لهم رسول الله لا الله فكذّبوه فعقروها فدم دما عليهم ربه بذنبهم فسوها. فكذّبوه فعقروها فدم دما عليهم ربه بذنبهم ولا يخافكم لها ولا يخافكم